الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستعفره ونعلم الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضد له ومن مقبل فلا آذي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقاتل ولا تردون إلا وأيض المسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلقت من ذك واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحمة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 هج نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرصيكم عباب الله ونبتي بتقوى الله جد وعلى وطاعته والصدق مع النفس ومع الغير فإن الله جل استعمده وتقدس اسمه يقول في محكم السنزيل المبارك يا أجه الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الطابقين أيها المسلمون لقد جاء الإسلام بإفضل جماء وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَابِهِمْ وَكَافَدِ حُقُوقِهِمْ وَكُلِّ مَا يَكْنُ لَهُمْ صِيبَ الْأَيْلِ مِنْ هَنَأَ سِبَادِ وَاسْتِبَادِ الْأَمْنِ وَضَمَانِ الْفِحَةِ وَالْعِذَاءِ وَنَحْمِ ذَلِكِ ونهى عن كل ما يسوقهم أو يسيع إليهم أو ينكس من سبك الحقوق ويؤدي إلى إطارة الفوضة والإخلال في الأمر وإرخاء الرعب في نفوس المؤمن في نفوس الآمنين من المسلمين وغيرهم والله سبارك وتعالى إذا حرم عمرا حرم الوسائل المفضية إليه والأسباب الموبعة فيه وإن من أعظم الوسائل وأكثرها في إطارة الفوضى واضطراب أمورها الخاصه والعامه بس الشائعه الكاذبه والاسراء والاشترائات العسيمه العاليه من الشعائر المليئه بالثائق الغاض منها شق عصر الاتمين وجعلهم يعيشون في حياة ملوحا الاسفراء والفوضى الذي يعود عليهم في الظاهر الذي لا يكتفين في أمور دنياهم وفي أمور دينهم أجل العاجل والآجل فأمر الإشاءات عباد الله أمر خطيح وضررها بائع وطاحبها أثير ناقلا كان أو يرويجا والإشاءة هي كما يقول العلماء مجنوعة الأخبار والأقوال والأحاديث الذي يرويها الناس دون التثبت من صحتها أو التحقق من صفها وقد تتعرضوا أسماء كدافئها إلى التحريف والديالة والنظر تابعين لمحاصيل يرويها ولا وياهن ولقد احسن من وصف الاشاعه بانها عباره عن تلك العمله المزيفه التي تسكها اناس عتات مجمون ويتداولها اناس صرفاء عاق صرفاء فاقدون والاشاعه عباب الله قديمة قدم هذا الحسام فإن مع وجود هذا الحسام وقد استعملها أعداء الرسل عليه الصلاة والسلام في مواجهة الحق الذي جاء به الأنبياء والمرصالون من عند الله الجد وعلا وعملوا بها لصبت الناس عنها صدق الناس عن الحق فهذا نوح عليه السلام أشاع عنه قولهم بأنهم يريد أن يتفضل عليهم ويتزعب فيهم وأشاع عنه أنه ضاد وأنه جدا وأنه مجنون كما قال الله عز وجل وقالوا مجنون تزوجك وهذا هودٌ أيضاً عليه السلام أشيع عنه وأشع عنه قومه بأنه مكاذب وأن فيه سفاهة وطيف وخفة فلا يفح أن يكون قائد قومه وإمام قومه فقال إنما نراك في سفاهة وإنما من أرضهم بتحره وقالوا عنه ساهر عليك إذا غير جاجه بل في سنة يقول ذكرها وتتفعها من المؤامرات والمتائج التي تعرض لها أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام كان سبيلها وكانت وسيلتها الإشاعة المعرضة والدعاية الكاذبة وقد كان لنبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من المسلمين من صحابته رغوان الله دعال عليهم وعرضاهم الحظ الأوضر من هذه الإشعاعات التي أطارها حولهم وفي حصاقهم أهل المبر والشرك وأهل النخاء ومن مرض على النخاء والمرتقون يريدون بها تشيط الصد وشماسة الأعداء وتحريم الأزائم ونفذي الصدقات وإبادة الأقوة وما إلى ذلك من المغار التي تؤذي ذلك المجتمع الطاهر كما حصل لفي قصوة أهل لما أباع المشيكون خبر ونبأ مبتد الرسول كريه صلوات الله وسلامه عليه وكاد هذا القبر أن يحجز هزة في عصاة المقاتلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن بعضهم كاد أن يركي التلاح ويضرح الحجام فنقبل بعد ذلك غرفا من النبي صلى الله عليه وسلم أنزر الله تبارك وتعالى في شأنه قرآنا للجدى إلى يوم القيامة لتستفيد منه الأجيال عبر العثور والأنطار ومن أعظم هذه المسعات التي كان لها القصر والتأثيره في نفوض المسلمين في تلك الشقة ما أذاعه مروض النفاع حين اتهموا المرأة الضاهرة الحصار الرضان أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه اتهموها بالبهتاج ورموها بالفائدة يقول وضع رأس النفاع والمنافقين. عبدالله في المبيت برسلوه. عليه من الله ما لاستهد. هذه الاشاعة التي سببت بجنة. واحدثت شرقا. في ذلك المجتمع الطاهر. وراجد وماجد. منهم من تلقاها بالإسانة ومنهم من سكت ومنهم من ربتها وابتلي من ابتلي وزاق من زاق وثبت من ثبت كل ذلك عباب الله بإساءة بسبب الإشاعة الكاذبة والدعاية المغربة أيها المؤمنون إنا للشائعات خطرا عظيما وأطرا بليغا على الأقراض والجماعات وأفتقي هذه الوفاء بس الإشاعة التي من شأنها أن تجعل المجتمع والناسة من منشعلون عن هدفه الذي من أجله يقول أولا الإشاعة الله لا الموجة منها خير كان نعوها كم كم أغلقت من أبرياها وحطمت من عظماها وأفجدت من غلاحاها وفكت وأزالت من صباحاها ونشرت من عدوات بل الأفضل من ذلك كم هزمت من ديوش وتأثرت في سجر أحوام كانوا يعدون من عائدة الحول والإشاعة لبعض الله لخبرها نجد أن الزوة عبر العطوة يحسب بها والحكام يرهبونها معتبرين إياها مخلاسا لمجائل شعوبهم ومضي جسد تحرفهم أو قعودهم وتأتي قطرة إجاءة لأجلاب ثلاث أولها سرعة انتشار الإشاعة فإن الإشاعة تحدث في طيها أفضار قريبة تغالف أو تخالف الحيفة والعادة والإنسان في طبعه قد جمل على حفه الغريش والتعذف به فهو لا يتوانى في نشر ما يتبعه والسبب الثالث والسبب الثالث قوة طبرها وكثرة الناقذين لها مما يدعو إلى تصيقها فإشار الناس إليهم نقلا وبثلا وذيوعا ونشر وأما السبب الثالث وهو هكبر هو البناء عليها البناء فيها والعمل عليها فكم من لم تبنى على أي حقيقة فيه وليس لها أساساً من خطفه عند بها قناة فوقعت بسببها الفوضة وآلت أمور خطر إلى الإخراف الباب المسيوس بل وقيت حياتهم وعيشتهم في طراب رقوداً من الزمن حتى رطع الله سبحانه ولهذا فإن الإشاءة الله قد حذر الشرع منا أي مدهير أيًا كان ننفها نشراً وإذاعةً ونقراً وتلقفاً كل ذلك حذر منه الشرع الحنيف فقد وصف الله سبحانه وتعالى مبتبع الإشاء ومروجها بأخص الأصاب وذنين من خلاف وطباه الله سبحانه وتعالى بساته وهل يرضى المؤمن أن يكون فاتقا وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاء كفراتكم بياذا إن شتق الينو أن تصيب قوما من جهالة فتصبح على بافعة النازلين ووطباه الله سبحانه وتعالى بساته إنما يفتر الجرد الذين لا يجبين بالله وأولئك هم الكاذبون ووطباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمنافق كما جاء الحديث الضحيح آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا يمنحا وإنما وطبه الشالح وطب مروج الإشاء ومذيع بأنه منافق وكذب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفى من الرئيس. كالباً أن يحدث بكل مثل وجاء في الحديث بئس مطية الرجل جام فكون الرجل لا يكون حديثه إلا فيما يتناقله الناس من الأخبار والأخوان دون التثبث في صدها أو التريف في إلى أدها ومسرها حتى وإن كانت حقاً هذا كما ذكر بعض الفضل أنه يرجع إلى وكالة يقولون بإعتماطية الرجل دعمه هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وكلمه فكونوا عباد الله فكونوا عباد الله على حذر من ترويج الإشعاد واعلموا أن أنواع الإشعاد كلها قد حرمها أشار وإنما يحكم عليها وإنما يحكم عليها الهدفة والغرض من إشاعة فأحيانا يكون نشر الإشاعة لأجل الأمد والتمني فبعض الناس ينشرون في الناس بعض الأخبار يريدون من خلالها كسب ماله أو سيئة بصراع وهذا والإنسان لا يحقق ضرر بالغا بالأمة لكن فيه من الكلم ما يجب أن يتنزع عنه المنين. وهذا أقل خطورة الشائعات ثم هناك نوع من الشائعه وهو اقوى من الاول وهو اشاعه الخوف والرعب في انطاق المسلمين الذين ياتون بالاخبار التي تخيف الناس وترعبهم وتثير الفزع في نفوسهم حتى لا يقعد لهم سكن ولا يهدئ لهم بال ولا شك ان هذا من الخطر في ومن الاثم بمكانه ولكن اعظم انواع الاشاعه إشاعة من شخص بي أبنائي لأن هذا النوع من الإشاعة يسعى إلى غرب الهشدة وتسجيل الصف والإخلال في الأمن ونصر العجائل بين عبادتها الذين قالت من النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا حباب الله إخوانا كما أمر الله الذي ينشر هذا النوع من الإشاعة هذا يريد إحداث إحداث العداف بين عباد الله بين الحافب والمحبوب بين العالم وقلبته بين الارحات والسملاك يريد أن يرطق سمعة من قضرات تكون عباد على الحذر من فتن الإشاعة ومن فرويها ومن فضيحها واعلم أن هناك إناسا من الناس قلوبهم غيرا أرواحهم مجيسة ذببهم مهضرة لا يقضون الله عز وجل ولا يستحون من إبادة الله عز وجل مذهبهم هو إصارة قناب وإحياء صلاحة في أوقات الأمة حتى تبقى هذه الأمة المخلومة التي أراد الله عز وجل لها الخير كل الخير أرادوها أن تبقى باجسة خائسة قلقة جائسة لا تنعموا بهم ولا تتطلعوا إلى وضع أحسن جنب الله وإياكم كيد الحافظين وجعل كيده فيه محور وجنب الله وإياكم شرور المغربين الذين لا جميلين خيرا بأخذهم ولا في المدين إنه سبحانه وتعال نعم المولى ونعم المصير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل جميل يغفر وهو الرقور الرحيم الحد لله وكفى وسلام على إبائه الذين اصطفى هم من أهل اصطفى اشتعل بهم النور ومن صفى أما ذات الله من أفطر الوتاج وأفتكها المعينة للمغربين على فتنبهم وارترفت بأبناء أمدهم بث عن طريق ما يُعرَح الآن بشبكات الأنسرية وبمواقع المُنتجيات فما من يومٍ تشبك شمسه إلا ونسمع ونقرأ عن هذه الإجهاءات يُنقل خبره ويُنقر نبهه إما على الخطير وإما على الحكومة وإما على الدولة وإن نحن أمة وينفكر هذا الخبر انتشار النار فيها الهشيس وربما يسدن الناس من أجله وربما تتغيروا أشوال قومه من جرائه وما قد يقوم إليه من الأمور التي لا تسمج عاقبتها وآخر ما سمعنا وسمعتم أيضا ولنكن آخر ما تنفلتنا ما روج عن طعم المغرقين في مثل هذا الزبكاء من قيام أبناء هذه الأمة وأبناء هذا الوطن العزيز بالخروج في مسيرة حافية للمطالبة في تغيير على اللظام. وما إلى ذلك من المطالب. المسعوم. وكل ما في الامر عقاب الله خبر شارك. روزته شرزمة من الناس. لا كتب لها في قاسمة وقانوس رجال الوضع واستغلوا الفرصة واوقعوا الامة في الاضطراب والحور وان كانت الثانية حاولوا ان يعيدوا القرى من جديد بحثا عن الوكيلة المسلم والوقت الملائم لتنفيذ ما جلدون ان نفلوا منه بان لا من اعداء هذه الامة واعداء دين هذه الأمة. وهم معروفون ولهذا عباد الله يجب علينا كم المؤمنين يقضي فاضمين المؤمن ليس بخض والخض لا يستعب ينبغي أن نتعامل مع هذه الشاجعات بمنهب محدد واضح نعفذه من إمتاب الله ومن الله عليه وآله وسلم أول ما يجي وأن لا نتاج إلى تصديقها فضلاً عن العمد فيها وقرشها فإن هذا الأخبار كما يقالوا رواجها والأخبار تتسلوا بأكلف وتوصف بجالف ومرقفنا من الأخبار الكالبة أن نرزها وأن نحبلها وأن نقول فيها كما قال الله سبحانه وتعالى ان لا قول له في حسناتكم لو قول سبحانك ما يكون لا لان نتكلم في هذا هذا كلام عظيم وحتى الاخبار الصحيحه على مطابقه كثيرا ما يختلف عن الامور وتستخدم بالمبالغه والتضخيم والناس من ينزون الحصة في الأخبار المطالقة الواقع وينجرون وراء هذه المبالغات وهذا التبخير فيزيون ويحرثون عن السبيل ثم أكر بذلك يا الله حتى إذا تثبتنا من هذه الأخبار وأنها صحيحة وأنها حقائش ثابتة فلا يمكن أن تسرعها في مصرها إلا إذا ظهرت مصلحتها ولا تظهر مصلحتها إلا إذا أذاعها إلا أهل الأعلام والنهر من هذه الأمة من العلماء والحكام الناطحين أن نكون يقدرون المطالح ولهذا يقوم الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاء به ولو أطول إلى الرسول وإن أول أسل منهم لعلمهم يصرعوا لهم ولولا قضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فإذا عدوا الخبر وإشاعته والطويل له اتباه السبيل الشيطان وفيه تفريق لكلمة المثلين لأن الله سبحانه تعالى قال ولولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يقول الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله في شرح هذه آية آية النتاء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اصطروا بآذائه فيه قال رحمه الله هذا تأذيب من الله لعباده من الفعل الذي من الفعل خير ذائده فيه فإنهم فإن الله سعال أمرهم عند الأمور المهمة والمطالح العامة ما يتعلق بالأمن وصرور المؤمنين أو بالخوف الذي يصادون به أن يتسببوا الأولا وأن لا يتعكموا في شاءة ذلك الخبر فلأرثونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أولي الأمر منهم ثم قال رحمه الله وإلى أولي العمل منهم من أهل الزل والرأي والنبع والعقل والرضاة من الذين يعرفون الأمور ويعرفون محاصدها وضجها واعلم أيضا رباق الله أن نبي صلى الله عليه وسلم حذركم من أناس يكون في آخر الزمان يتكلمون في الأمور العظيمة بأسه ما عندهم من التحرثات والتأميات والأغاليخ قال النصر صلى الله عليه وسلم الناس سلوات الخداعة يصدق بها الجالب ويصدق بها الصالب ويحول بها الأمين ويجمل بها القائم ويوضع فيها الرويضة قيل ومر وما الرويضة يا رسول الله قال الرجل التاسر يتكلم في عمر العامة فالنجاة كل النجاة عباد الله أن نحفظ أجلسنا إلا من قول الخير وقول الحق والأمر المحروف والنهي هي المجاة فإن عطة بن عامر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاة قال أميك عليك لسانك وأن يسأك بيتك وككي على خطيئك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صبت نجاة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا اول يحفظ فقطع وعد الله السبيله على المؤمنين والسالمين والذين يريدون اثاره الحوضة باذاعه ما تسمعون من الكلام الطيب ومن القول الحق في اصوات الناس حفظ الله سبحانه وتعالى ديننا وحفظ لنا دنيانا ومستعده الامن والعيش الطيب وراحه البال في وطابنا هذا وفي سائل الأوطار من السنين إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قليل وبالإجابة الجديد وصلى الله وسلم وبارك على نبيل محمد وعلى آله وصحبه وسجب تصليما كبيرا وسبحانك الله ومحمده أشهد أن لا إله إلا أنت التقرير هو آتوه إلي. والحمد لله يا رب العالمين